بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جل الذي يسر هذا اللقاء تبارك وتعالى ان يجعل اعمالنا واقوالنا على سنه رسوله صلى الله عليه في الاسبوع الماضي ما يقبل الله جل وعلا من عمل الا ما هذه آيتهم يعني آية أهل الرياء نعوذ بالله, نعوذ بالله من الرياء قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا فاللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم وإنا نعوذ بك أن نشرك بك شيء ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم إذا هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نحن أيها الحبة المقصرون المذنبون الذي تتجي الخواطر الكثير على الإنسان ويتقلب عليه قلبه في, اللحظ في كل ثانية يتقلب نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين والإيمان ورزقنا وإياكم حسن النية وحسن القصف كما يقول العرب يقول النية مطية إما تورد الخير الشرق أو تورد الخير للإنسان الخير أو توردها الشرق فنسأل الله جل وعلا أن يصلحها يصلح نياتنا وذرياتنا إن ربي على كل شيء قدير أحبتي في الله هذا اللقاء قول فضله عظيم ولا يخفى على مثل هذه الوجوة الطيبة يكفي شرفا أن الله جل وعلا يذكرنا تبارك وتعالى في الملأ, في الملأ الأعلى يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويح الرب تبارك وتعالى قال من ذكرني قال أنا عند حسن ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم من نحن أيها الإخوة صحاب الذنوب والمعاصي حتى أن الواحد الأحد يذكرنا في الملأ الأعلى نسأل الله أن يتولانا وأن يأبوا في الدنيا والآخر هذا فضل من الله جل جل راودتني نفسي أيها الإخوة يوم علمت أن هناك جنازة سوف يصلي عليها وربما صلي عليها الآن لكن سبحان الله العظيم قلت لعل في نفع متعدي مجلس ذكر وإيمان ونسأل الله جل وعلا أن يرحم المتوفى وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وان لا ياخذنا بان لا نشجع جنازه اخينا المسلم نسال الله ان لا ياخذنا بذلك وان لا يخذلنا عند الممات فان الجزاء من جنس العمل من يشجع الجنايز من يتبعها من يحضرها الله جل جلاله يقيد له عند الممات من يتبع جنازه من يدعو له من الجزاء من جنس من يتركها ولا يهتم لها ولا يبالي هذا يترك غدا في موته وراينا وناس كثير ما كان يحضروا جنازره سبحان الله تجي جنازته واذا اعداد محدوده وشخص عكسه كالحريص فالجزاء من جزء العمل أن تتعامل مع رب العالمين جل جلاله الذي لا يظلم إثقال ذرة الذي مهما تتعامل أبداً يقول ابن القيم رحمه الله من عامل الخلق بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله يكون لك كما تكون أنت لعباده عيدها كلام ابن القيم رحمه الله عظيم كلام نفيس من إمام جليل قال من عامل الخلق بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله يكون لك كما تكون لعباده سبحان الله العظيم لو استشعرنا هذا لأصبح الإنسان لا إذا فاتت جناز مسلم استغفر وندم وتعب يقول يا ربي بس لا تأخذني يا ربي لا تعاقبني بسبب ذلك يا ربي لا تحريني فضلك نسأل الله أن يتبعين أجمعين ليغذر لنا أيها الأحبة هذا طريقنا محتاجين أيها الأخوة محتاجين إن غدا من يصلي علينا محتاجين من يدعو لنا محتاجين من يشيعنا إلى مقابرنا محتاجين من يقف ويسأل الله جل وعلا أثبات لنا بعد القبر في القبر محتاجين هذه الأشياء والله كلنا محتاجين لها فالإنسان الذي يقدم يجد وما تقدم لي من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرى تنصيح لك يا أخي إذا سمعت أي جنازة والله قال فيه جنازة لا تتردد أن تحضر وأن تشيئ وأن تدعو لا إله إلا الله كم من الناس ما شاء الله تبارك الله نسأل الله أن يتوب علينا شير ما شاء الله لف الحرمين الآن كم من جنائز يصلوا عليهم ولا يكتبون بذلك بعد يشيعون الجناريج يتبعونه وسبحان الله العظيم يعني في تأدية أيضا حق المسلم يقول لنا بصلاة الله سلام حق المسلم على المسلم ست في هيوائق الخمس وفي هيوائق ست قال وإذا مات فاتبع هذا حق لمسلم تؤدي حقا حقوق المسلمين عليك كيف سبحان الله العظيم صلى الله عليه وسلم نقص أيها الأخوة في أمور كثيرة من أمور الخير وغدا يتلذب الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من, من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له القراط ومن تبعها حتى تدفن كتب له القراطان والقراط أشف القراط مثل جبل أحد في بعض الروايات من الثواب والأجغ مثل جبل أحد تخيل جبل أحد من حسنات عرضها الآن يقول سبع كيل في مدري كم كم كبره شفته أكثر كم شافه ورأى هذا حسنات يوم القناة كل جنازة قلطين يعني جبلين عظيمين مثل جبل وحد إذا تبعتها صليت عليها وتبعتها ولين دقنت لها فهذا فضل أيها الأخوة وشي حلمنا هذا الفضل خصاً لابو تعافي الذي يستطيع ما, ما عنده أعذار ما عنده شيء وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يسر ويحتاج مجاهده من الله قبل كل شيء الله يوفقنا وياكم نسال الله يوفقنا وياكم ولا يحرم الإنسان إلا بسبب ذنوبه نسال الله ان يتوب علينا اجمعين نبرر لانفسنا نعذر لها نسوي انا اقول لكم ما ترى ما تكلم عن نتكلم عن نفسيه وشاي نعذر لانفسنا نبرر لها وله بلازم والحمد لله وفي من يقوم بالفرض وهذا الفرض كفايه إذا سقط به من يكفي من يقوم إذا سقط به من يكفي قثرة سقط الإثمان على الباقيين طيب والفضل كم لحالة بعيد الجامع سبحانه الجامع بعيد لو تبي بس قرارك نبي طماط رحت أبعد منه رحت تسوق الخضرة ورحت المبلدة رحت ولا نبي خبز رحت ولا بعيد ولا نبي عاشا نبي شيء هذا غذا بطون غذا كذا غذا ارضى لاهل غيره انت ان شاء الله على خير وعلى اجر لكن يستشعر الانسان الفضل العظيم في هذه بهذه الاعمال والحمد لله هذه ميزه عندنا في البدايع ولا في هذا الموضوع هذا نعمه انه يذكر بالجنايز يعني بعض المحافظات يا احد من من من احد المحافظات يقول, يقول عندكم شيء غريب ما شاء الله يذكرون بها يذكرون بالمسجد يذكرون ترى في جنازته يقول هذا هذا هذا شيء يقول هذا شيء عظيم تذاكرون وتواصلون بمثل هذه الامور يا الله العظيم فهذا نعمه من الله جل وعلا جزاهم الله خير الاخوان اللي على موقع الجنائز وينشرون للناس ويرسلون للائمه حتى يذكروا الجماعه وهذا من التعاون على البر والتقوى ان شاء الله نسال الله الله يحرمنا واياهم فضله اللهم صل وسلم نستعد لتلك اللحظه التي ذهب اليها اخونا او اختنا من الجناز لكن نسال الله جل وعلا ان يجعل قبره روتا من رياض الجنة رجل ناوي هذه أول ليلة في القبر والليلة في القبر هي التي شيبة العلماء شيبة الناس هي التي إذا تذكرها الإنسان سبحان الله العظيم يطير, يطير حتى النوم عنه أول ليلة يوم يكون وحيد وفريد ولا أهل ولا أنيس ولا جليس ليلتان اثنتان جعلهم في مخيلتك دأمن وأبدا الليلة الأولى يوم تكون مع أهلك ومع إخوانك ومع أحبابك وعلى فراشك إذا جيت الليلة تنام على فراشك الناعم الرقيق كن الحمد, الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله أن الله رزقني بهذا ثم تذكر يا الله أكبر شلون اللي نام الليلة في القبر الحار على الأرض افترش الأرض إما الآن قبر غوضه من رياض الجنة وفرش من فرش الجنة وإتام من ريح الجنة وإلا عيادة بالله حفره من حفر النار نص الله العافية والسلام فكر الإنسان ليلتان اثنتان ليلة مع أهلك مع إخوانك مع قاربك مع أحبابك تضحكهم تمانزحهم الليلة التي تجيها مباشرة يوم تنزل في قبرك وحيدا فريدا يقول عبد الله المسعود رضي الله عنه وضاه فيه كان في مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يقول قمت وسط الليل قمت وسط الليل يقول فهو نظرت الى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اهم شيء عندهم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا الحب الحب يا اخواني الحب ما هو بالدعاء جتني رساله همس قال الحب الحب علي الله عنه ورضى الحب علي رضي الله عنه ورضى يوم يبات في فراش النبي عليه الصلاه والسلام هو يعلم ان اللي عند الباب كلهم صاحب الفراش في, في, في, في, في, في ليلة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم هجرته صلى الله يبيت في فراشه ومعارف أن المطالبين عند الباب الخمسين شام كلهم سوف يقتلون الذي ينام في هذا الفراش لكن لسان حالهم نموت ولا تموت يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله يقول الحب الحب هو بلال رضي الله عنه ورضاه يقول يوم, يوم في في يفتح فيت المقدس يطلبه عمر رضي الله عنه ورضاه أن يؤذن للناس لأن عن الأدام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فيوم أذن وبلغ وأشهد أشهد أن محمد رسول الله ما استطاع أن يكملها من البكاء وبكى الناس كلهم يقول ما رؤيهم أكثر من البكاء في ذلك تذكروا الحبيب عليه الصلاة والسلام هذا حبهم رضي الله عنه ورضاههم الله أكبر للنبي عليه الصلاة والسلام الحب الصادق أبو بكر رضي الله عنه ورضاه يوم يقول أتيت بلبن فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت يقول فشرب حتى ارتويت يراها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وإذا ببكر يأتي أمامه ويأتي خلفه ويأتي يمينه لحظة يأتي أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولحظة يأتي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولحظة يأتي خلف يمين أمي النبي عليه الصلاة والسلام ولحظة يأتي يسار النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا قال يا رسول الله أذكر الرصد يعني الناس اللي يراصد لي في الطريق فأتي أمامك فأتذكر الطلب فأرجع إلى الخلف يعني النا فأخاف أن يأتيك من يمينك فأذهب وأخاف أن يأتيك من يسارك فأذهب روح إلى الفداء يا رسول الله يقول أموت أنا ولا تموت أنت يا رسول الله أموت أنا عادي أنا اموت موت بشر عادي إنسان عادي لكن أنت موتك لسبل الأمر السهل أنت النور الذي بعده الله للبشرية صلوات الله وسلامه عليه وجعلك سراجة منيرة صلوات الله وسلامه على رسوله الله أكبر يقول ببسعود رجعنا لحديث مسعود يقول, ف... يقول قمت وسط الليل و... ونظرت إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجد يقول فلمسته يقول بارد يقول نظرت إلى فراش أبو بكر يقول فلم أجد فنظرت إلى فراش عمر فلم أجد خاف بسعود هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صاحبه وأين هم يسروا ولا شيء الآن هم في معسكر هم في غزوة من أعز... سماها غزوة العسرة الله سماها سبحان الله العظيم من أشق الغزوات كم ذكر الله في سورة التوبة عن تلك الغزوة العظيمة من أشق الغزوات التي مرت عن النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيها من الابتلات ما حصل يقول فذهب يقول فإذا نور في طرف المعسكر يقول فذهبت إلى ذاك النور يقول وإذا قبر محفور وإذا النبي عليه الصلاة والسلام في داخل القبر وإذا أبو بكر وعمر على حافة القبر على شف القبر وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول دليالي دل صاحبكما دليالي دل صاحبكما يعني ناوي نانيا أنزلوا من هذا قالوا هذا أخوك عبد الله ذو البجادين مات أول الليل يقول فلما أنزله النبي عليه الصلاة السلام في الشريفتين صلواته الله وسلامه عليه وأنزله في قبره وليحده رفع صلواته الله boys عليه يديه إلى السماء وقال <تصفيق> اللهم إني أمسيت عنه راض فارضع عنه اللهم إني أمسيت عنه راض فارضع عنه اللهم إني أمسيت عنه راض فارضع عنه لا إله إلا الله وهل بعد رضا الله شيء والله ما بعد رضا الله شيء إذا رضي الله عنك سعدت في الدنيا والآخر يقول ابو مسعود رضي الله عنه يقول كنت تمنيت أنا الميت يقول تمنيت أني أنا الجنازة التي قبرة الآن من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اني يمسيت عنه راب فارض عنه رضي الله على الإنسان أسعده في الدنيا والآخر ورضوان يقول الله جل وعلى ورضوانه من الله أكبر. أكبر حتى من الجنة رضاء الله أكبر من الجنة أهل الجنة يطربون الله رضاء قال سلوني فقل نسألك أن ترضى عنا وبينا رضاك يا رب حين نريد رضاك هذا أعظم شيء ورضوان من الله أكبر نسأل الله أن يرضى عنا وعنك فاسأل الله دائما رضاء ترى كريم ترى قريب قريب جل جلال يرضى عن عباده يرضى يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشربه الشربة فيحمده عليها يرضى الله عنك بها بس شربة تحمد الله عليه يرضى عنك جل جلاله لكن أيضا ينتبه الإسان أيضا يسقط الله يا ذنب ليست حصر خلاص رضي الله عنه خلاص لا الرضاء الذي لا سخط بعده في الجنة الرضاء الذي لا سخط بعده في الجنة لذلك يقول لأهل الجنة نسأل الله يجعلوا إياكم منهم اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أم في الدنيا لا في الدنيا قد يرضى الله عن الإنسان لكن يسخط عليه صلى الله عليه وسلم قد يرضى عن هلال لكن يلتبق عمل يسخطه فيسخط الله عليه صلى الله عليه وسلم وإذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يديه الله تقول عائشة رضي الله عنه تلمست للنبي صلى الله عليه وسلم في ذراشه تقول فبقعت يدي على رجليه وهو ساجد منصبتان في سجودة صلى الله عليه وسلم وإذا هو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحسنان عليك هذا المحمد صلى الله عليه وسلم وعليه يستعيد بالله يستعيد بالله من سخط الله وفي الحديث الذي ارواه وان تكلم بعض العلم في سنده حديث يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه مطرود صلوات الله وسلامه عليه فقبل فقبل بالطرد من الطائف كله في تبليغ هذا الدين وايصال الخير إلى البشرية عليه الصلاه والسلام حتى ادميت عقباه صلوات الله عليه وغربا بها للطائف السفهاء والنساء فرموه بالحجاره حتى ادميت عقبيه عقبيه الشريفتين صلوات الله والسلام عليه بالحجاره حتى يقول ما فقت الا في قور الثعالب طلب بعض العلم السيل الان كم كيلو بين الطائف والسيل يقول ما فقت ما فقت من شده الهم الذي اعتراه والقلق والطرد والضرب صلى الله وسلم عليه بالحجاره عليه الصلاه والسلام يرجوه بالحجاره, بالحجارة والسلام وهو يريد لهم الفلاح يريد لهم الرباح يريد لهم الخير عليه الصلاه والسلام ومع ذلك اناجي ربي اللهم اليك اشكو ضعفي وقله حيلتي وهواني على الناس انت رب المستضعفين الى من تكلوني الى عدو يتجهمني أم إلى قريب من ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي الله أكبر يقولها هم شيء لا تصير غضبان بس أنت راضي ترى باقي كله يهرون بس ليس لأني بس غضبان عليه الناس تغضب كلها بكيفها يطردوني يرموني يعجبوني سووني لكن أنا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ما أبالي بما أتاني من حجارة ما أبالي بما أتعقبيه من الدماء التي تسير ما أبالي بما حصل لي في مكة من سنة الجزور ما أبالي بما حصل لي من الأدى في سبيل دينك وإبلاغه لعبادك هذا اللي صار عليه الصلاة والسلام ولسان مقاله قل إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع لي أعود بنور وجهك الذي أشغقت له ظلمات وصله عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل عليه سخطك أو تزول عني عافيتك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك اللهم صلي وسلم على عدك صافر هذه أتت بها أيها الأخوة وإن لم أكن تريد أن أتكلم عن هذا لكن تبي به جنازة جنازة أخونا وفتنا التي توفي نسأل الله نسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتانا سنجعي أن يثبته بالقول الثابت رجلنا وامراه ثبته بالقول الثابت أن يجعل قبره وأن رياض الجنة إن ربي على كل شيء قدير اللهم صليه السلام نحن نقف مع حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما هو كما هو عنوان هذه اللقاءات المباركة هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلام الله وكلام النبي على السلام الذي هم المصدران مصدران نور مصر النور. في صحيح مسلم نقف مع حديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء الله أكبر هذا الحديث صدر, صدر نصف لكن كم فيه من المؤلفات كم فيه من الكلمات كم فيها أيها الإخوة قبل أبو هريرة نذكره كثيرا لكن لا بأس بتكرار العلم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لا فضل على الأمة لابد أن نذكره نترضى عنه رضي الله عنه وارضاه حفظ الأمة حفظ الحديث حديث النبي سعى ص... للأمة كم حفظ لنا رضي الله عنه وارضاه من ديننا فرضي الله عنه وارضاه أبو هريرة كان من أحصى معنه كم يعني عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة السابعة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبل الدوس أسلم على يد الطفيل ابن عمر الدوسي شوف سبحان الله الدعوة إلى الله فضلها كل أحاديث أبي هريرة وكل ما يرويها به هريرة في ميزان الطفيل ابن عمر الدوسي له مثله له مثله لأنه أسلم على يديه الله أكبر من دعوه إلى هدى كان له من الأجل مثل أجور من تبع لا ينقص أو لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري, أدري أن نستعجم من حال الطفيل وحظهم وفضل الله عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نسأل الله القريم فضله نسأل الله لا يحلمنا وإياكم فضله أم نستعجم من من حال به غيره رضي الله عنه وارضاه يسلم في السنة السابعة من الهجرة ويعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة فقط من ثلاث سنوات يحفظ هذا الحفظ العظيم للأمة توفيق من الله كيف وفقها الله من أسباب التوفيق علوهمته رضي الله عنه وضعه حريص على العلم يقول أسقط في الصف من الجول يقول أستطيع أن أذهب مثل المهاجر والنصار وأبيع وأشتري في, في, في السوق لكن أخشى أن يفوتني حديث من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تردد ترى وما قال يالله رح ترى هذا مهب هذا تشدد مثل هل حب بعض الناص هذا وين دين رح لا بل كان يقربه النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يحبه عليه الصلاة والسلام لنسأدعي أخواني البطالة وغيرها لكن أدعو أن لا نعذر لأنفسنا وأن لا نهمل أنفسنا وأن نحرص على ما ينفعنا وأن نتزود من طاعة الله جل جلاله وما في زمن الإمكان وأن لا نعذر لهذه النفوس بإعدال واهية لا تسرنا بين يدي الله جل جلاله نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين يقول أسقط في الصف من الجوع مع ذلك خايف يفوت الحديث من أحدثنا بساو ما أعزف لم يتزوج رضي الله عنه و الإرضاه القدوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم كلامه لو ناس يظل وهنا إن في عادة بالله يقول فيه تصوف في كذا لا لا أنا أذكر لكم ما ذكره هذا السير النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج النساء يقول وoman بعد سنة فلسن مني لكن أنا أذكر لكم حالة وحرصة رضي الله عنه و وهذا الذي قدر الله عليه رضي الله عنه و معنه لو لو توج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاث سنوات ولا توفي رضي الله عنه والله الا 57 من الهجره رضي الله عنه ولكن حدث اتاه من أيضا من أسباب ايها الاخوه حفظه حفظ على صدر حفظ على صدر ما يكتب يقول ما في احد اكثر مني حديثا يقوله عن نفسه ما انه هو اكثر الصحابه حديث لكن يقول عن نفسه ما في احد اكثر مني حديثا الا عبد الله بن عمرو يعني ابن عمرو العاص قال فإنه كان يكتب ولا أكتب كان يكتب ولا أكتب عندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه الحديث وتعلمنا جميعاً أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الاسلام نهى الصحابة عن يكتبوا الحديث خوفاً من اختلاطه بالقرآن فلما ومن ذلك أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام فكان عبد الله بن عمر بن العاص يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كثرت احاديثه أن أبو هريرة رضي الله عنه ورضا قلنا من أكثرهم أكثر من خمسة ألاف حديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلنا عن ظهر قلب جاء زيد بن ثابت كان زيد بن ثابت ومعه واحد الصحابة هو أبو هريرة ثلاثة في المسجد فدخل عليهم الحبيب عليه الصلاة والسلام وإذا هم يقول, يقول زيد بن ثابت يقول كنا نناجي ربنا ونذكر الله كنا نناجي الله وندعوه ونذكر الله فلما جاء النبي صلى الله سكتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما كنتم عليه عودوا إلى ما كنتم عليه وهذا من حسن خلقه الله عليه صلى الله عليه وسلم يمازحهم صلى الله عليه وسلم شيلكم على ما فيه عليه الصلاه والسلام يذكرون حتى امور جاهليه حتى مور جاهلية كانوا فيها من قبل وكذا يذكرونها عمام النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة من حب مشاركته يا أصحابه صلى الله عليه الدين أيها الأخوة ليس تكتلاً ولا انقطاعاً ولا شيئاً يعني نب... لا لا من يقول وما جعلت في الدين من حاج سبحان الله العالم يقولون العوام يقول فلح جاهل هذا الدين دين وناسة دين ولله الحمد سعادة دين بس لا تجي الحرام إلا المباحات الله الحمد قل من حرم زينة الله التي خرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيام كذلك أن نفصل الآيات يقول, يقول زيد بن ثابت يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عودوا إلى ما كنتم عليه فعادوا إلى دعائه فرصة هاي فوتونا رضي الله عنه فعادوا إلى دعائه فأخذ يدعو زيد وصاحب الذي معه قل فدعوت أنا وصاحبي يقول فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه فجأبه رأي فقال اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي وأسألك علما لا ينسى قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين إذا قال آمين خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وجاب الدعم الله أكبر دعمته خلاص قال آمين والمؤمن داعي ترى المؤمن داعي مثل الذي يدعو إذا أمنت على دعاء تركته ففرصة إذا سمعت الدعاء مثلا في داعة القرآن في محاضرة في لقاء في خطبة جمعة في أي أمن هذا الناس الله تبينه يسمع دعوات في محاضرات في أشياء مبث مباشرة ويسكت ويسمعها في القناة ويدعوه مسلمي وشو ما شاء الله فيه مجيبان يمكن الله المؤمن جاب دعوه وأنت تتعامل مع أكرم أكرم كلامي فاندائم إذنهم واستجاب دعوه الله جل وعلا الله أكبر كبير من الفضل المهم من الداعي أقول المؤمن داعي ما هو الدليل؟ قال الله موسى وهارون كان موسى يدعو وهارون يؤمن قال الله قد أجيبت دعوتكما دعوتكما فسماهم الله جل وجلاله كلهما داعيا مع أن واحد الدعوة وثلاثين مؤمن فزيد بن ثابت وصاحب فطن قالوا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى قال النبي عليه الصلاة والسلام سبقكما سبقكما بها الغلام الدوسي سبقكما بها الغلام الدوسي فأصبح لا ينسى رضي الله عنه الله رضي الله عنه الله يقول أظنه مروان بن الحكث من خلافاء بن ممية أراد أن يختبر أبي غريرة رضي الله عنه الله في حفظه فأجلس خادم له يكتب أجلسه خلف كرسيه اختفى عن أبي هريرة فدع وقال حدثني يا أبي هريرة فأخذ يحدث والغلام يكتب يقول فلما مضى عام كامل دعا فقال حدثني لحدثني ما كنت تحدثني في الماضي فحدثه يقول خلأ أحدهم يكتب فأخذ الله يكتب يقول فحدثه فلما انتهى نظروا إلى ما كتب فإذا لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا ما نقص حرف ولا زاد حرف رضي الله عنه والله الله أكبر وذلك فضل الله كما قلنا سابقا فضل الله يؤتي من يشاء نسأل الله كريم من فضله نسأل الله الكريم من والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم حديث الغرباء قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً هذا بداية الإسلام غريب قلة كانوا يختخفون بدينهم يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم به أول من أسلم من الإسلام ستة لوائل كانوا يختفون حتى بدينهم يخفونه غريب الدين أكثر وهذا كفر وشرك فهم يخفون ما يظهرون نحن نبي صلى الله عليه وسلم رسول الله المؤيد صلى الله عليه وسلم عليه مع ذلك يخلون الدين في غربة يحاربون ينبدون حتى في بداية أول ما أظهروا الدين كم جاهم من الإهداء تعرفون أنتم السيرة وكم جاهم لماذا هاجروا لماذا تركوا أوطانهم لماذا لماذا لماذا كثير كلها بسبب غربة الدين قلة قلة حتى أول من تقلوا إلى المدينة حتى انتشر الإسلام وظهر وأصبح الإسلام عز حتى إذا أصبح يقول هارون الرشيد رضي الله عنه ورضاه للسحابة أنطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك يقول نروح انتشر الإسلام انتشار حاجة حتى أصبح المهم مسلم على وجه الأرض المهم مسلم يدفع الجزية على أنه يبقى بس يبقى حيث ويبقى على دينه حي بس يبقى فعلم جزية لأن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعبادة من الدول كتبنا في الزبوري من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادية الصالحون فانتشر الإسلام لكن محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه سيعود غريبا وصدق صلواته الله, الله رأينا الآن في زمننا أيها الإخوة شيء من زمننا الآن والله أعلم عدل. هل يأتي غربتنا أشد نسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم الآن غربة الإسلام ولذلك قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا يقول بيعود مثل ما بدأ كل شيء سبحان الله العظيم كما بدأنا أول خلق نعيد كل شيء ترى يعود حتى ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما معناه لم يحظون نصه قال إن الإيمان يأذر إلى المدينة كما تأذر الحية إلى جحرها يقول يرود منذ ما طلع من المدينة يرود في شيء ما عد في إيمانه لا في المدينة في مدينة رسول الله صحيح. الباقي كل ديار ما عد فيها إيمان بإخبار الصادق النسوخ صلى الله عليه وسلم يأذر يعني تراجع يتراجع, يتراجع. ومشاء لكن سوف يأذر قال يأذر الإيمان إلى المدينة كما تأذن حية نجح لها منها بدأ إليها يعود الإيمان سبحان الله عليه يك... فهذه سنة الله جل جلال وإلا آخر يوم القيامة ما تقوم وفيه من يقول الله ما تقوم إلا على شرار الخرق كما ورد في بعض الآذار يتهارجون في الطرق كتهارج الحمير يركب بعضهم بعض في الطرقات أكرمكم الله وكرمنا مكان كما تركب الحمير بعض بعض الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعلنا ندركها يا رب العالمين ما تقبل على شراء الخلق القيامة أسأل الله هن لا يجعلنا وإياكم ندركها فدليل منه وذلك قال صلى الله عليه وسلم بدأ لسامه غريبا وسيعود غريبا قال صلى الله عليه وسلم فطوبى طوبى للغرباء قيل طوبى شجرة في الجنة طوبى قيل شجرة في الجنة الله أكبر يسير الراكب في ظلها مئة عام قطعها قال بعضهم شجرة طوبة يخرج من, من ثمرها ثياب أهل الجنة ثياب أهل الجنة تخرج من شجرة طوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم فطوبة فطوبة للغرباء وإذا حصلت الشجرة الجنة من باب أولا يعني حصلتهم الجنة الجنة حصلت لهم بل من المنازل العالية في الجنة طيب منهم الغراباء فصره النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال في حديث هذا حديث نبي هريرة في حديث ابن مسعود رضي الله وعنوا Becca يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث وقد حسنه الألباني الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثاني حسنه الألباني قال قال من قال علي الله صلى يوم ذكر قال بدأ الإسلام غريبا وسعده غريبا فطوبا لغرباء قال من الغرباء يا رسول الله؟ من الغرباء قال عليه والسلام الذين يصلحون يصلحون ما وفي روايه يصلحون اذا فسد الناس والذي حسنها الالباني يصلحون يصلحون ما قال الصالحين هذه كلمه حسنها الالباني يصلحون ما فسد الناس فساد الناس هم مصلحون ما صالحين وبس ذو غرباء الان نقولوا بي والاخوه في بدا الغربه شوف الان الشاب قال كبير السن كبير يمكن احنا ما تجي راعي لكن الشاب الشاب المستقيم في غربه كم يوصف رايته انا بعيني ما اقول يحدثني فلان ويحدث كم يستزيون احنا مع مع الشباب ونراهم كلهم ونشوف المستقيمين كيف, كيف يؤدون وكيف يتكلم عليهم وكيف تجد في الصفة الواحد بس اللي ترك اللي حد المستقيم وكم يجيه من الاستيزاء وكم يجيه من السخرية وكم يجيه إذا قام يتسنى وكم يجيه إذا جاءت القرآن وكم يجيه من اللمس هذا من زملائه حتى من أهله في وقتنا الآن حتى من أهله اسمحوا لعاهة ذلك حتى من أهله يجيه يجيه من الأذية من ومن المجتمع ووصف بصفات هذا الهابي وهذا من حرف. استغفر الله تقول له وهذا ظالم وهذا فكر مدري وشه وهذا وهذا حتى لو كان سليم فكره لكن ابتلاءات حتى لو كان, حتى لو كان لكن ابتلاءات تأتي زمن غربة لكن في أجر بإذن الله جل جلال زمن غربة صحي زمن غربة نعم أيها الأخوة ما أبري يأتي واحد يقول هذا يضد مثلا نعم فيها فكار من حريفة وفكار ضالة ولا يؤيدها أي عاقل فضل عن مسلم يقتل العبادة الله في قوة الله صلى الله عليه وسلم أو يكفر العلماء أو يكفر النات ما أحد يقرها فضل عن طالب علم ولا غيره حتى العقلاء حتى, حتى العقلاء لو لم هم مسلمين لا يقررون هذا الشيء لكن أنا أقول أيها الأخوة لا نعمم لا نبدأ صلى الله عليه وسلم أن نحارب الدين لا نحذر نحذر صلى الله عليه وسلم بعض الأباء الآن بدأ يحارب أولاده ما يريدون من يستقنون ما يريدون قال يصير فاجر رعي مخدرات أخوة من النيل. استغفر الله أحب ذب الله عزب يا فلان استقل الله. الله ترى الكلمة ذي عظيمة يمكن ترى ذي كيف قال يا ابن حلال فكنا ما يريدون من يستقنون أعوذ بالله أعوذ بالله هذا والله كلام خطير لا قل صدق النبي سعسل وسيعود غريبا فالطوبة يقولون سعسل من الغرباء الغرباء الذي يستهزى بهم الذي يسخر منهم الذي يحسن لهم لهم لثبات لكن أيضا وصية للشباب في ثباتهم أيضا الرجوع لعلمائهم الرجوع لعلمائهم التبصر في دينهم لا يؤتى كل على ثغر فالله الله لا يتل الإسلام من قبله الإنسان لا يتل الإسلام ويوصف للأستقيمين أو على الإسلام أو على فلان سوى لا يتقل لا ثم لا يتر للإسلام مصائب الله العظيم يعني يكون قدوة في الخير قدوة في لكن أيضا يبشر بالأجر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ورائكم أيام الصبر أيام الصبر للعامل فيها أجر خمسين قالوا خمسين منا أو منهم منا أو منهم؟ قال بل منكم فإنكم تجدون أعوانا على خير وهم لا يجدون لا أجر خمسين صحابي اللي يعمل يتمسك بدينه في أيام الصبر طيب أنا ما أونزل إلى حديث ولا استوى أهلنا ننزلها على الواقع وهذه قاعدة للعلم لكن يوال الفضاله اذا لم يكن الان صبر متى الصبر متى صبر والله اعلم جعد شد صلاه جل يحفظنا واياكم لكن الان كان في الصبر الان المعاصي والاشياء اسهل من وش ورايناهم في المجالس احيانا يقدم العاصي وينبذ الطائع في بعض المجالس شوف هذا ينبذ ما كان شيء وصاحب المعصية والذي يجاهر بها والفسوق يقدم نسأل الله أن يغضب علينا ليش؟ وين الولاء وين البراء وين الحب الله وين البغض في الله وين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يقوله الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب في زواج قبل أيام واحد أنكر عليهم أنكر عليهم هذه أهالة التي فيها سلو الله أن يلطف بنا ويقول ما فيها شيء وحرام حرام ماذا اسمها هذه اللي يضعون دف وعرضة وصيوف ورقص في, في الزواج في الرجال في الرجال يرقصون بصيوف وطبول يقول هذا دف ما فيه شيء يضعون مؤثرات هذا يا شيلات صغير الله شيلات <تضحك> على... من من تضحك عليه الله يعلم الخفيات الله يعلم كي شيء يوم أنكر عليهم ويطرد من الزواج ويروح ويوم تدق عليه كتب شرب خير. ما عليك الله يعودك خير العزة لله ولي المؤمنين لا تبالي كلب يصدر بمشوار وكي واخر ما عليك لكن لي أيد هذا فصدرت هذا يشجعنا هذا في خير هذا شف مطوع فلان مطوعه شكبر لعده ولا قال شي عشان ما هذا ممتاز هذا لي أصلح لكم لكن يأوي لهم من الله يوم يقف يديه الله يوم تكلمت في الزواج قالوا قال لنا فلان ما فيه شي قلت فلان واني بروح من يديه الله والتناقش مع فلان وإذا ما عنده شي قال ما دري شنو واني يا اخوان هذه فتوى لا صفر الله ما صورت الفتوى الا عقب مناقش اجتماع صورت الفتوى لانها انتشر البلداء فتوى كبار العلماء عليها تفتوى تنفيع الشيخ عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي ونخبه العلماء رحمه الله على الجميع الفتاوى بتوقيعهم مع صورتها وبعدها صور الفتوى وخليها في جوالي واذاها في اي وجه ولا اقتدى يا اخوان ترى هذه صوره الفتوى ما اب وتكلموا بفضل من الله جل جلال وأيها الإخوة تكلمت في زواج وربما بعضكم رأاها في, في إحدى القنوات نقلت وبيّلنا ووقف الحمد لله فضل من الله جل جلال ما منها متكلمة لكن جبت الشاهد إن أحد أهل الفرقة اللي كانوا يسوين هذا وجايبينه يطلع معي قال أنا أشتغل وأنا مجاين ترى إلى هذا ورأت به ريال شهر في المؤسسة هذه الإبامية وكذا لتسوي لكن ودي تطمن ورّي الفتوى وتكلم قال أنا شد الله فما شدك نتائبين لله من هذا من اليوم خلاص يغنيني الله عنه قلت من ترك شيء للعب وضع خير منه أبشر بل من الله كاشف يا شيخ والله العظيم لهم يكذبون عليك يقول مواثرات صوتية أقسم بالله إنها موسيقى وأنا اللي يشتغل فيها تركهم عنكم وشهد شاهدوني أحلي قلت لا إلى أحلي الله قال أنا اللي يشتغل والله العظيم منها موسيقى بمخلص مواثرات يضحكون عن الناس وبعضهم شبان يقوم في الليل ويجلس يا أخي حرام لا تجسع الحرام هي غربة سبحان الله عنه فأقول الغربة في الدين هو تقديم من, من, من يؤدائل حتى من بعض من ينتسب للدين نساء الله أن يتوب علينا عليه إذا هذا تنازل خلاص قدم لكن الغريب لي لا لكن فيه يوم ووقوف بين يدي أعدل العادلين وأحكم الحاكم ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مِثقال حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ أتينا بها أتينا بها وكفَا بنا حاسِبين وإن كان مِثقال حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ أتينا بها وكفَا بنا حاسِبين وعَلَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الطَّيِّبِ وقد خاب من حمل ظلماء فأقول للغرباء طوبة للغرباء طوبة لمن هو غريب وهذا بشهادة محمد صلى الله عليه وسلم طوبة لمن أعفى لحيته فأصبح غريبا في بيتي ومجتمعه وأصبح من يقول له يقول له ورما تشيكها يقول ما في الشاي واحدك اليوم استغفر الله كافي شيء يا اخي طيب لو انكم تسوي له تهذيب بدل ما في شيء طالع في شيء نازل استغفر الله انا لله وانا طيب ورا ما تخليت كل اللي حرق هذاك ما, ما تربيها ولا جدي على بس ها اللي تركوا بالله من الضلال نحوذ بالله ولا ضلال من البعد عن الدين استغفر الله وتقديري تجد تجد فعله سبحان الله العظيم ينكر عليه في دين لكن هناك ما ينكر عليه هذاك ما ينكر عليه واحد من سبحان الله واحد تسنن ويطاول في السنة شباب مستقيمين قالوا يقولوا لي أنتم ترى هذا متعقد هذا ما يقول لي كان جاني من الناس يقولون هذا تعقيد هذا, هذا وسوسة مهبها التطويل كذا قالت أنا والله ما شفت سجودك لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة يسجد على قدر ما يقرأ القاري خمسين آية وهو ساجد صلى الله عليه وسلم خمسين آية الله يرحمنا والله ما يمكنني مدري أخذ دقيقة ولا ما أخذ دقيق لكن هل ينكر عليه في السجود لو تبني أقسم في بيت الله وأنا ما نريد أن أقسم إنه مستحيل هذا الشخص إنه واحد ما تسنن يقول تعالي في لام وينكر عليه ما تسنن تعال تسنن ما يقول ما يقوله ولا يتجقل لكن خير أسأل الله العالمين في شغل على أهل الخير صغير فالنوية من غربة الدين أيها الأخوة فلذلك على الإنسان طيب وشهر في غربة الدين سؤال الله تبات ما في إلا الله أن يذبتك إذا كان أكثر دعايا مقلبة أقول ذبت قلبي على دينك وكذلك سؤال الله في قيام الليل خذها في مثل الأيام هذه لا تتركها يا يا من يريد الثبات على الدين يا من يريد أن الله يريها الحق حق. يا من يريد أن لا يخول في الفتن تكفير تفجير بلاوي مصائر ما يريد الخوض فيها ما يريد أن يتلطخ بدماء المسلمين ما يريد ما يريد يريد السلام يريد أن يلقى الله جل جلاله مستقيما على دينه امسك هذا الدعاء اللهم رب إلا صفيت يدينك وقدميك بين يدين الله في قيام الليل الله أكبر. اللهم رب جبرائيه وميكائد وبصافي خاطر السماوات والارض عالما الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني اهدني فيه من الحق باذنك الله حق ويختلف فيه اي والله حق يختلف وشفتوا يدعي قلنا على حق قلنا كان الصواب وان صلى الله عليه وسلم فانتسأل الله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم ثم تستعيد بالله وتبدأ في صلاتك كل ليلة تدعو بهذا الدعاء أيخيبك الله هيخذلك الله لا والله لا والله على الله الله أكرم من جل جلاله الله ما يضيع حباده ومن لجوا إليه من, لج من هو الذي لجى إلى الله فضيعه من هو ما في أحد لجى إلى الله إلا أواها الله وكفاه الله وأعطاه الله سبحانه وبحمد لكن لجى إلى الله بصدق ما بلجى إلى الله بعواطف إلا بأشياء أو بهوى نفس أو بقال فلان ولا فلان لا فجاء الى الله بكلام الله وكلام الله, الله عليه وسلم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها التي اخبرنا النبي لا يزيغ عنها هذا الذي باذن الله جل جلاله ابدا لجئ اليه ودعاه إليه ودائما مع الله جل جلاله لن يخذله الله أبدا بل له العاقبه في الدنيا والاخره بل باذن الله جل جلاله الله يريها الحقائق ويكشف له الامور ويصرف عنه يصرف عنه ثم إذا ذهبت الفتن يتفكر شونا الله سلمني يا خي والله ما عندي هكا العلم لكن شونا الله فكني من هالفتن ما تلطخت بهالفتن مفتكيت من هالفتن الله فكك الله صرف عنك <سؤال> كذلك لنصرف عنه السوء والبحشاء إنه من عبادنا المخلصين إخلاصك <كذلك> صدقك مع الله الله يصرف عنك السوء الحشام البلاوي والأصائق في زمن غربتك يثبتك ويعطيك إيمان حتى لو كنت وحيد لا تستوحش من الطريق يقول ابن القيم رحمه الله عليك بطريق الصالحين ولا تستوحش من قلة السالكين وإياك وطريق الضالين ولا تقتر بكثرة الهالكين عليك بطريق الصالحين طريق محمد عليه الصلاة والسلام طريق أصبحابه طريق أتباعه، يبدأ، يبدأ من الصلاة، يبدأ من الآذان في المسجد، يبدأ من القرآن، يبدأ من حلق العلم، ودروسه، والحضرات، واللقاءات، هذه تبدأ، تبدأ، بداياتك هنا في بيت الله جل جلاله، بيوت الله تبارك وتعالى تبدأ منها وتنطلق منها، أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإيكم على الدين والإيمان اللهم يحي ويقيهم يا سميع الدعوات يا رب البرياء، اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيراً لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خير لنا اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الدين اللهم ثبِّتنا على الدين اللهم ارضَى عنا وارضِينا ووفِّقنا للعمل لرضِيكَ عنا يا, يا قيوم اللهم صرف عنا الفتَل اللهم صرف عنا المحن اللهم أرِنا الحقَّ حقا ورزُقنا اتباعَه وأنِنا الباطلَ باطلٍ ورزُقه ثنابَه اللهم اغفِر لنا ولأباينهم هادِنا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارة ربنا ارحمهم كما ربونا صغارة ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصرف عننا وعن بلادنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها بطن اللهم اصرف عننا وعن بلادنا التكفير والتكجير والأفكار المظللة يا رب العالمين اللهم احفظ شباب الإسلام والمسلمين اللهم ثبتهم على الدين وزدهم هداية واستقامة واصرف عنهم قرناء السوء واصرف عنهم الأفكار المظللة واجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين خيرا على أمتهم ومجتمعهم وبلادهم يا رب العالمين اللهم من أرادنا او أراد بلادنا أو أراد الإسلام المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه تدميرا إنك على كل شيء قدير اللهم احفظ جلد بلادنا المرابطين اللهم احفظهم وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم عليك بمن عادار اللهم عليك بأعداء الدين اللهم ازّي كلمتهم وشتّت شمهم يا رب العالمين اللهم من أراد مننا الحج، فيسّره له يا رب العالمين وتقبلهم اللهم من الحج، فيسّره له يا رب العالمين وتقبلهم وأحفظ حجاغ بيتك الحرام اللهم من أراد منهم بسوٍ؛ بنفسه يا ذجِلالك واجعل كيدة في نحلة، إنك على كل شيء قدير اللهم اشفنا cents واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم اشفنا cents وشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حرب يا قيوة اللهم اصرف عنا مكر الماكرين والماكرات وحسد الحاسدين والحاسدات وعين العائنين والعائنات وسحر الساحرين والساحرات اصرف عنا كل بلية وأذية اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة وفق الله جميعاً لكل الخير أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله